إ ذ ا ع ة ج م ه و ر ي ة مصر ا ل ع ر ب ي ة من ا ل ق ا ه ر ة تقدم هو الذي خصه الرحمن م ن ز ل ة هي ا ل م ع ي ة إ ذ نصت بها الصحف هذا العتيق الذي لا النار تلمسه ولا تلبس يوما قلبه ا ل و و ج ف ن ل م ح ا ت م ن ح ي ا ة ا ل ص د ي ق لمحات من ح ي ا ة الصديق برنامج يكتبه دكتور وليد برهام التقديم علي مراد جيهان طلعت أ ب و بكر السمات والنسب لم يختلف العلماء في أ ن ه ولد بعد عام الفيل و إ ن م ا اختلفوا في ا ل م د ة التي كانت بعد عام الفيل فبعضهم قال بثلاث سنين وبعضهم ذكر ب أ ن ه ولد بعد عام الفيل بسنتين. كان أ ب و بكر رضي الله عنه أ ب ي ض نحيفا خفيف ا ل ع ا ر د ي ن معروق الوجه ناتئ ا ل ج ب ه ة وكان يخضب بالحناء وكان رجلا أ س ي ف ا أ ي رقيق القلب رحيما 「うわっ!」 فهو عثمان بن عامر بن عمرو يكن أ ب ا ق ح ا ف ة أ س ل م يوم الفتح و أ ق ب ل به الصديق على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أ ب ا بكر هلا هل ل تركته حتى ن أ ت ي ه فقال أ ب و بكر هو أ و ل ى ان ي أ ت ي ك يا رسول الله ف أ س ل م أ ب و ق ح ا ف ة وبايع رسول الله صلى الله عليه وسلم و أ م ا و ا ل د ة الصديق فهي سلمى بن ت صخر ا بن عمرو بن كعب ا بن سعد بن تيم أ م ا عن زوجاته فقد تزوج أ ب و بكر أ ر ب ع ا من النساء ا ل أ و ل ى ق ت ي ل ة بنت عبد ا ل ع ز ة ا بن أ س ع د بن جابر بن مالك اختلف في إ س ل ا م ه ا وهي و ا ل د ة عبد الله و أ س م ا ء كان أ ب و بكر طلقها في ا ل ج ا ه ل ي ة وقد جاءت بهدايا إ ل ى ابنتها أ س م ا ء بنت أ ب ي بكر ب ا ل م د ي ن ة ف أ ب ت أ س م ا ء أ ن تقبل هديتها وتدخلها إ ل ى بيتها ف أ ر س ل ت إ ل ى ع ا ئ ش ة ت س أ ل النبي فقال صلى الله عليه وسلم لتدخلها ولتقبل هديتها و أ ن ز ل الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم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 ز و ج ة ا ل ث ا ن ي ة ل أ ب ي بكر رضي الله عنه فهي أ م رمان و بنت عامر بن عويمر من بني كنانه بن خ ز ي م ة مات عنها زوجها الحارث بن س خ ب ر ة ب م ك ة فتزوجها أ ب و بكر و أ س ل م ت قديما وبايعت وهاجرت إ ل ى ا ل م د ي ن ة وهي و ا ل د ة عبد الرحمن و ع ا ئ ش ة رضي الله عنهم وتوفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ب اما ل د ي ن سنة من ة ست ل ه ج ر ة أما ز و ج ة أ ب ي بكر ا ل ث ا ل ث ة ف أ س م ا ء بنت عميس بن معبد بن الحارث من المهاجرات ا ل أ و ا ئ ل أ س ل م ت قديما قبل دخول دار ا ل أ ر ق م وبايعت الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر بها زوجها جعفر بن أ ب ي طالب رضي الله عنه إ ل ى ا ل ح ب ش ة ثم هاجرت معه إ ل ى ا ل م د ي ن ة فاستشهد يوم مؤته وتزوجها الصديق أ ب و بكر فولدت له محمدا روى عنها من ا ل ص ح ا ب ة عمر و أ ب و موسى وعبد الله بن عباس و أ م الفضل ا م ر أ ة العباس وكانت أ ك ر م الناس أ ص ه ا ر ا فمن أ ص ه ا ر ه ا رسول الله و ح م ز ة والعباس و أ م ا ز و ج ة الصديق ا ل ر ا ب ع ة فهي ح ب ي ب ة بنت خ ا ر ج ة ابن زيد بن أبي زهير الأنصارية الخزرجية بن أبي زيد زهير و ه ي التي و ل د ت لأبي بكر بعد و ف اقام ت ه أم كلثوم و د أ ق عندها الصديق ب ا ل س ن ح وهي منازل بني الحارق بن الخزرج في عوالي المدينه غدا يتجدد اللقاء مع أبناء الصديق. يا ا ث نلتقي ي ا ا الغار الذي ث ن ن ي في ش ه د له آيات خير كتابي غداً نلتقي مع لمحات من ح ي ا ة الصديق مع تحيات د ك ت وليد ر و برهام علي مراد جيهان طلعت <تصفيق>